ولو يقال آمنتُه، ولو كان الإيمان مرادف للتصديق، لصح أن يقال آمنتُه كما يقال صدقتُه. نعم، إذن الإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد الإقرار، على على مجرد التصديق، بل هو تصديق متضمن ليش؟ لقبول وإدعاء ولهذا كلنا يعلم حسب ما جاء به التاريخ أن أبو طالب مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق له ويرى أن ما أخبر به مثل الشمس حتى إنه لا يقر بذلك في قصائده يقول ألا ألا ألم يعلم أن ابننا لا لقد علم أن ابننا لا مصدق لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل يقول ليس مكذبا ولا يعنى بقول الأباطل إذا يكون عنده مصدق يكون مصدق ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملآن ما توأو حذار مسبة ثبت لرأيتني يسمح بداك مبيدا اذا هو مصدق لكن لم يكن تصديق هذا متضمنا للقبول والاذعان ما قبل ولا اذعان فهل نقول انه مؤمن لا اذا لابد من لابد في الايمان من القبول والاذعان الذين يقول ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا ألف هنا للسببية أي فبسبب فبس إيماننا اغفر لنا لأن الإيمان لا شك أنه وسيلة للمغفرة وكلما قوي الإيمان قويت أسباب المغفرة حتى إنه إذا أخلص الإنسان إيمانه صارت حسناته تذهب سيئاته طيب ولهذا قال فاغفر لنا أي بسبب الإيمان اغفر لنا وهذا من باب التوسل بالطاعة لقبول الدعاء وقال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا نعم فاغفر وقنا ذنوبنا وقنادى بالنار نعم اغفر لنا ذنوبنا اغفر فعل دعاء وليس فعل أمر لماذا الأخ إيه نعم. أيه طيب أحسن. إنهم موجهين إلى. تغفر لنا ما نقول هذا فعل فعلان لأن الله ما يؤمر العبد لا يأمر الله لكنه يدعوه إذا كل فعل بصيغة الأمر موجه إلى الله ها فهو دعاء يسمى فعل دعاء ولا يسمى فعل أمر. والمغفرة مأخودة من الغفر من الغفر وهو الستر مع الوقاية ومنه المغفر الذي يلبسه المقاتل في رأسه ليستر الرأس ويقيه السهام فليست المغفرة مجرد الستر بل هي ستر ووقاية ولهذا نقول مغفرة الذنوب سترها عن الناس والعفو عن عقوباتهم ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى يخل يوم القيامة بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه يقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا حتى يقر فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يعني لا أتازك عليها والحمد لله رب العالمين أن الله عز وجل يستر الذنوب على عباده والله لولا هذا لافتضح كثير من الناس يقال إن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أذنب دنبا أصبح وذنبه مكتوب على بابه فضيحة أما هذه الأمة فستر الله عليها ولله الحمد ولكن فتح لها أبواب التوبة على على مسرأيه كما يقولون فاليا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فالله عز وجل يمهي للإنسان يمهي ويحلم عليه وإذا وفق اتعض من نفسه بنفسه هو نفسه يفكر ماذا عملت وش أنا فعلت فيستحي من الله عز وجل ويخشى أن يفرحه الله لأن الإنسان إذا تجرع ربي في السر فربما يفرحه في الألانية إذا لم يتب إذا لم يتب الله عز وجل فإن تاب, تاب الله عليه وأبدل سيئاته حسنات فاغفر ذنوبنا الذنوب هي المعاصي المعاصي وهي إما قبائح وإما دون ذلك وكلها تحتاج إلى مغفرة كلها يستغفر الناس منها ولا تظن أن الصغائر إذا كفر إذا إذا كفرت بالحسنات لا تظن أنها كما لو كفرت بالتوبة لأن بينهما فرقا عظيما إذا كفرت بالتوبة أبدلت السجيات بحسنات إذا كفرت بالطاعات فإنها تمحى فقط لكن ما تبدل بحسنات لا الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ويقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وفرق بين الأمرين فرق بين أن تذهب السيئة بالحسنة وبين أن تبدل السيئة حسنة أليس كذلك إذن لا تعتمد على تكفير الحسنات السيئات، فتقول إن سيئاتي مكفرة بحسناتي لا ثم إننا في الحقيقة حسناتنا نرجو أن, تك أن تبرئ ذممنا يعني لا تقوى على أن تكفر لا تظن أن أي صلاة تكفر لا قد تكون صلاة لا تبرئ بها الذمة إلا كما يقولون بالدف نعم لأنها صلاة يفعله الإنسان عادة ثم إذا دخل فيها بدأ يضارب بماله إن كان تاجرا وبدأ يقلب دفاتره إن كان طالبا نعم وبدأ ينظر إلى قدومه ومنشاره إذا كان نجارا وهكذا ولا تكثر الوساوس إلا إذا دخل في الصلاة وإذا سلم طارت الوساوس وصار قلبه حاضرا للذكر الذي بعد الصلاة أما الصلاة نفسها فهو يتجول في كل مكان وإذا سد بابا وإذا بالشيطان يفتح بابا بعيدا ما كان يطرع على باله أبدا فإذا حاول سده وإذا باب آخر مفتوح وهكذا من أجل أن يحول الإنسان بين ومن أجل أن يحول الشيطان بين الإنسان وبين, وبين ربه لأن الشيطان يعلم أن هذه الصلة التي بين الله وبين العبد وهي صلته بالله في الصلاة لها شأن عظيم ودور كبير في إصلاح العبد قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أتريدنا أعظم من هذا؟ أن يكون في نفسك راجع ينهاك عن الفحشاء والمكر هذا, هذا هو الذي يغيظ الشيطان فيريد الشيطان أن يحول بينك وبين هذا بإلقاء الوساوس في صلاتك حتى تخرج من صلاتك بقلب يابس جاف كما دخلت كذلك في صلاتك ولهذا أسأل الله أن يمعني على الصحيات العبادة العظيمة لأنها إذا صلحت صلحت العبادات كلها كل العبادات ولكن إذا كانت جافة فمن أين تسطى شجرات العمل لا تسطى إلا بماء نعم نعم نعم إيه نعم نعم إيه نعم إذا تاب توبة عام هيك إيه إيه نعم وإذا قال أيضا استغفر المعروف اللهم إني أستغفرك لما لا أعلم هذا أيضا طيب يكفر هذا إذا كان إبراء المدين. المدين من حق آدم المبهم المجهول جائزا ويبرأ به ثم بارك بحق الله فيك نعم هو ما تذكر استغفر الله من كل دم استغفر الله من كل دم يكفي نعم لا هذا السلطان نوعا سلطان يظلهم به ولا يهتدون هذا لا يمكن أن يكون على عباد الله المحصن وسلطان يتسلط على الشيطان لكن يمن الله عليه بالتوبة فيمحو ويهتم كل ما بناه الشيطان يكون سلطانه هذا بالحقيقة زيادة غم عليه على الشيطان ولهذا لا لا يرى الشيطان أحقر ولا أصغل من يوم عرفه لما يرى من تنزل الرحمة الشيطان قد يسلط على النساء لكن إذا سافر وغفر له زاد غمهم نعم يعم الدنيا نعم حتى النساء الدنيا في الجنة مطهرات إنها نعم شبت. نعم شبت. كل من تاب إلى الله فإنه يغفر ذنبه وهذه الآية نزلت في التائبين أم نعم أما قوله إن الله لا يغفر ويشرك به فهذه نزلت في غير التائبين إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه في غير التائبين أما قوله يا عبادي الذين أصرفوا على مفسهم فهذه في التائبين نعم هذه تحتاج إلى أن نسأل عن شروط التوبة تعرف شيء منها يا فهد أي أي يعود؟ أولا أن نفلص لله آه. الإخلاص لله آه. آه. الندم نعم. الندم نعم. العزم نعم الخامس أن من يتحلل منه إن كان حقاً. لا لا لا هذا من تقول هذا داخل في قوله الإقلاع أن تكون في وقت نعم أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه خمس الشروط <تصفيق> إذا وجد هذا الشروط صحة التوبة وليس في هذا الشروط أن يكون مصر على عمل على ذنب آخر <تصفيق> لهذا الصحيح أن التوبة تصف من ذنب مع الإقرار على غيره لكن الذي فيه الإشكال هل تصح التوبة من ذنب مع الإقرار على جنسه هذا هو محل محل نظر أما إذا كان من غير الجنس فلا شك أنها تقبل لأن هذا هو مفتضى العدل لكن إنسان يتوب إلى الله عز وجل من نظر النساء المحرم ولكنه يقبل النساء هل نقول إنها تقبل توبته من النظر ويعاقب على التقبيل فقط أو لا تصح؟ هذا نوعه نوع. هذا نوعه أنواع في فيها خلاف الجنس واحد الجنس واحد هذه محل محل اشتباه هنا محل اشتباه نعم هو أعظم لكن هل إذا إذا تاب إذا تاب من, من النظر هل يعاقب على النظر والتقبيل أو على التقبيل فقط أقول هذه محل نظر وابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين لما بحث هذا قال هذه المسألة لها غوء بعيد يعني لأنه قد ينظر هل إن توبته وهذه صلاح قلب فإذا كانت توبته وصلاحه قلب فلا بد أن يتجنب التقبيل لأنه ليتوب من النظر كيف يقبل هم على القلب بعد لا بعدهم هم على كل حد. قد لا يرئي تتبع النساء في النظر لكن إذا حصل له مراقب له استنزل لكن ما هو ينظر لغيرك هنا في ناس همهم النظر للنساء يتلذذ بالنظر لها ولا ولا يقبل ولا يفكر بالتقبيل وفي إنسان همه انه يجد امراه كاشفة وجهها ويقبلها <تصفيق> نعم ها علامات قبول تقبل التوبة أن الإنسان يجد راحة وطمأنينة وكراهة للذنب وكراه ويقبالها الله عز وجل الله وقفاً والسلام والصادقين والقالسين الحق والمنفقين والمستغفرين بالأسماء شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولوا العلم قائما بالشهادة لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ الله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قل هل قل أونبئكم بخير من ذلك للذين اكتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار إلى آخره المراد بالاستفهام هنا في قوله أونبئكم حجاج من المراد بالاستفهام نعم التشوير. التشوير. هل له نظير يعني نريد مثال اخر تاتي بمثال آخر من القران <تصفيق> <تصفيق> احسنت طيب قوله للذين اتقوا عند ربهم ما موق الجملة مما قبلها في المعنى بيان بيان ليش للذين للخير الذي أخير من السابق حسنت بيان لمن يستحق هذا الخير الذي هو أفضل مما سابق قوله عند ربهم يعاد السين ماذا تفيده هذه الانديه ها estadio هذا هذا الاستاد مش تشريف كده لان اللي عند الله ما في شك انه مقرب إليه فيكون في ذلك شرف له المراد عمر بالربوبيه هنا هذه ربوبيه خاصه إذن تنقسم الهبوبية إلى قسمين الهبوبية عامة تشمل جميع العبادة الهبوبية خاصة بالمؤمنين وأخص التي تقسم الأنبياء والمرسلين أحسنت طيب هل لك أن تأتينا بمثال يجمع بين المعنائي قوله تعالى حكاية عن فرعون وموسى قال دعور وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما كنتم موقنين هذه نعم الروح خاصة مثل هذه الآية خالد آه آه نعم يجمعهما قوله تعالى رب العالمين رب موسى آمنة قالوا آمنا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وحرب نعم تمام قوله عز وجل تجري من تحتها الأنهار ما معنى قوله من تحتها هي على السطح تجري على سطحها من بين الشجار كيف على السطح والنفق من تحتها شيبة تجري من تحتها الشجار الشجارها وقصوها طيب ما هذه الأرى لتجري ما أنواعها أنواع من أربعة مم. من من ماء آسن غير آسن. أتدري ما الآسن؟ يعني غير متغير يعني. ما أتدري ما الآسن؟ الآسن هو المتغير إذن غير آس. طيب. وأنهار من لبن لذة الشاربي. لا. لم يتغير طعمه. هاه. والثالث. حمرة لذة لذة الشاربي. من خامل لذة الشاربي. وأنهار من عصر مصر أحسن هذه عربة طيب أزواج مطهرة أبل المنان مطهرة من إيش الرجل الحسي والمعلم طيب الحسي مثل إيش والبول والغائط طيب الباطني طيب هل يسمون هذا أزواج الدنيا؟ يسمونه نعم يعني أن أزواج من أهل الدنيا تكون مطهرة مطيا. قوله رضوان فيها قراءتان عبد الرحمن بن داوود. صحيح؟ في كسر الرأي وضمير، رضوان ورضوان. طيب أي ما أعظم هذا النعيم المعدد أو الرضوان؟ الرضوان أفضل. لا سؤال عبد البندق. يعني شخطة؟ نعم. الرضوان أفضل. نعم. الدليل. ربما سبب هذا عن علمي. ما هو ما هو الدليل عليه في الحديث ما في شيء من القرآن رضي الله عنه لا هاي احمد اشارت بيدك ماذي ها ستول من الله قالوا تعالى ورضا من الله أكبر حسن الذين يقولون ربنا إننا آمنا فهل يقولون بالقلب أو باللسان؟ طيب هل يكفي اللسان؟ الدليل؟ الدليل؟ نعم. من القرآن نعم. يقول أمنا بالله طيب إذا ليس المراد بقولهم يقولوا ربنا إن ليس المراد به القول باللسان إن من المراد القول باللسان والقلب. طيب. هي ما في اسرع من ذلك ما ادري ما امانه ما ما, ما ما نعرف حاجه نعم تقول أي. أي. وهذا أيضا تفيد لكن يتاسرح يقول من يقول وما هم بمؤمنين نعم طيب قوله فغفر لنا ذنوبنا يلا سامع ما هي المغفرة؟, المغفرة هي السطر مع المغفرة هي نسأل المغفرة نعم يمكن المغفرة هي السطر مع المغفرة نسأل المغفرة سطر بهم والتجاوز والتجاوز يعني إذن سطروا هو ما الذي يدل على أن المغفرة تشمل المعنىين تميعا الستر والوقاية من اللغة عرفنا معايا الستر الذنب والوقاية من بالتجاوز ما أخذ من المغفر الذي يغطي به المحارب رأسه لا. طيب فن الى الفوائد من قوله قل اؤنبكم النار او دع اللهم نشطنا نجيم قال الله تعالى وقنا عذاب النار قنا القاف فعل دعاء صح القاف فعل دعاء ده خطأ نقول قي قي قي فعل دعاء ما نقول القاف طيب المال لزيد ماذا نقول نقول لي حرف جر، قل اللام حرف جر، اللام حرف جر. ما الفرق بين الزيت وبين القيه؟ ها. طيب. طيب. من حرف واحد ولا من حرفين؟ طيب حرف واحد. ايه. شون هو أصل من ثلاث من ثلاث حروف نقول لأن اللام حرف وقي ها؟ فعل فعل ولهذا لو كتبت لو كتبت قاف حرف هجائي لقلت قاف إذا قي فعل أمر زينة الصرفية لا عي عي Okay. لا زنة الصفية عي لأنه حذفت فاؤه ولامه إذ أن أصله من وقى من وقى قاف ألف كذا فإذا حذفت الفاء ولامه شبقى تبقى العي تبقى العي فيكون نقي على وزن عي مرشح مر شخصاً من وعاء عي وزنها الصرفي عي وزنها الصرفي عي من وفاء في وزن الصرفي عي وشاء سي وقد ذكر الخضري على شرح عقيل أظن حوالي عشتينا فعلاً من هذا النوع يعني في الأمر مما حذفت فاؤه ولامه وصار على وزني طيب قول تعالى قين عذاب النار من الوقاية يعني قنائية وهل المراد قنا العذاب عند استحقاقنا له أو قين العذاب حتى لا نعمل العمل الذي يصنع إلى العذاب أو الأمرين جميعا الظاهر أنها أن المراد الأمرين أن المراد الأمران جميعا فيكون هؤلاء السادة قد دعوا بأن يقيهم الله تعالى عذاب أهل النار ودعوا بأن الله سبحانه وتعالى يقيهم النار إذا هم عملوا عمل أهلها ولكن كيف يقيهم عمل أهل النار إذا هم عملوا عمل أهلها يقيهم ذلك بأمور متعددة وقد ذكر العلماء أسباب مغفرة الدم فبلغت نحو عشرة أسباب منها أن يوفق الإنسان للتوبة فإذا تاب الإنسان من الذنب وقاه الله تعالى عقاب ذلك الذنب قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ومنها الأعمال الصالحة والصدقة ودعاء المؤمنين وغير ذلك المهم منهم ذكروها نحو عشرة أسباب كلها من أسباب وقاية عذاب النار فيكون دعاؤهم لوقاية من عذاب النار يشمل معني المعنى الأول أن يقيهم أعمال أهل النار والثاني أن يقلهم العذاب بعد فعل موجب العذاب بعد فعل الموجب بأن يسر لهم أسباب التوبة ومحو هذه الذنوب ولو بمشيئتها عز وجل فإن الله لا يغفر يشرف به ويغفر ما ذلك لمن يشاء وقوله عذاب النار هذا مجمل لكنه مفصل في آيات كثيرة قد بين الله سبحانه وتعالى عذاب أهل النار وأنه عذاب تتفطر منه أكبال وتتفجر منه القلوب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقي السمع وهو شهيد. ثم وصف الله تعالى هؤلاء السادة بقوله: الصابرين. وهذه نعت لقوله للذين اتقوا عند ربهم. للذين اتقوا عند ربهم. للذين يقولون ربنا إن نعمل. للصابرين إلى آخره. والصابر اسم فعل اسم فاعل من الصبر. وهو في الأصل الحبس والمراد به شرعا حبس النفس عن محارم الله حبس النفس عن محارم الله وأنواعه ثلاثة صبر على أقدار الله المؤلمة وصبر عن معاصي الله وصبر على طاعة الله عز وجل ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر على أقدار الله المؤلعة سيات الله وصبر على أقدار الله المؤلمة أما الصبر على الطاعة فإن الإنسان يجد منه معاناة عظيمة معاناة عظيمة لأنه عندما يهم مع تجد نفسه في بالسوء والشيطان يحاولان أن يصداه عن طاعة الله وتجده في عراك مع نفسه الأمر بالسوء حتى إذا أعانه الله عز وجل على ذلك تغلب على هذين العدوين الشيطان والنفس الأمر بالسوء وفعل ما أوجب الله أو ما أمر الله به في المعصية لا سيما مع وجود الأسباب المقتضية لها تجد إنسان مع عراك شديد في عراق شديد مع نفسه تجد إنسان في عراق شديد مع نفسه لا سيما مع قوة الداعي مع قوة الداعي لها وعدم المعارض فإنه إذا قوي الداعي للمعصر وعدم المعارض لا ينجو منها إلا من عصمه الله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الذي يضله قال رجل دعته امرأة من ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هذا الرجل صبر هذا الصبر العظيم عن محارم الله مع قوة الدع وعدم المعارض لم يقول هذا الرجل والله ما بشهوة لا الرجل فيه شهوة لم تكن المرأة قبيحة لا تشتهى فالجيادات جمال لم تكن مرأة من السوق الذين لسي فيهم خير فالجيادات منصب وشرف ودعت لم يكن المكان لم يكن المكان فيه أحد يعارض الوصول إلى المقصود لأنه لم يقل حولنا أحد نخشى منه لكن فيه شيء واحد وهو الخوف من الله عز وجل وهذا صبر عن إيش عن معصية الله صبر عن معصية الله ولا شك أن في هذا مشق عظيما شاب في مكان خالي عنده شهوة دعته امرأة ذات منصب وجمال هي دعاة لنفسه وكثير من الناس لا يملك نفسه إذا حدثت المرأة الشابة الجميلة لا يملك نفسه فكيف وهي تدعوه ومع ذلك يقول إني أخاف الله هذا صبر عظيم ومنه صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عندما دعته امرأة العزيز وهي سيدته ولا شك أنها تجملت له وأنها فعلت جميع أسباب المغريات أو جميع المغيات اللي تصل إلى مقصودها، ولكنه عليه الصلاة والسلام رأى برهان ربه، وإلا فإن الأمر قد تم، همت به وهم بها، لولا الرأى برهان ربي، فعند آخر لحظة عصمه الله عز وجل، وهذا أشد ما يكون من العفة وأقوى ما يكون من العفة. ألم ترى إلى الرجل الإسرائيلي الذي كان يراود ابنة عمه عن نفسها وتعبى عليه فلما ألمت بها سنة جاءت إليه ومكنته من نفسها فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته في أشد ما يكون من قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. ومن الذي حصل؟ قام منها وهي أحب الناس إليه ما كرهة لم تزل نفسه تطلبها لكن لما ذكرته بالله عز وجل اتق الله فأقول هذا من الصبر عن نعاسات الله عز وجل الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة وهذا كثير ومن ذلك أيوب عليه الصلاة والسلام فإنه صبر صبرا عظيما قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوام فقد صبر على ما ألم به من الضر صبرا عظيما وهذا أيضاً والصبر أيضا على أقتال الله المؤلمة المترتبة على طاعة الله أعظم وأجرا فصبر الرسل على أذية الناس من أجل الدعوة إلى الله، لأن هؤلاء صبروا على أقطار المؤذية، المتربة على إيش؟ على فعل اختيار, اختيار اختياري منهم، وهو طاعة الله بتبليغ رسالته، ونضرب مثلاً لصبر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام حيث صبر صبرا عظيما لا يصبر عليه أحد مع الحلم والأناء والعفو والتسامح لما خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله يدعوهم إلى توحيد الله يدعوهم إلى الجنة ينقذهم من النار ماذا حصل استفوا صفيت صفوا سفاءهم صفين وقالوا اضربوا محمدا بالأحجار فجعلوا يضربونه بالأحجار حتى أدموا عقبه فلم يفق إلا بقرن السعال عليه الصلاة والسلام فجاءه ملك الجبال في هذه الحال التي يمكنها ينتقم من أعدائه وقال له إن الله أسألني إليك وأمرني أن أطبق عليهم أخشبين إن شئت بإمكانه أن يقول أطبقها عليهم لأن, لأن, لأن الذي أرسله هو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى لكنه قال لا أستأني بهم فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشترك به شيئا الله أكبر وأظهر الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشك به شيئا من نسر الله بهم الإسلام وفتح بهم مشارق الأرض ومغاربها فانظر كيف كان عاقبة الصبر والحلم والأناه وكان ذات يوم عليه الصلاة والسلام يصلي تحت بيت الله في آمن مكان على وجه الأرض ساجد لله عز وجل فجاء صبحاء قومه فأرسلوا واحدا منهم إلى جزور بني فلان فجاء بسلاها فرثها دمها فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ساجد لله في آمن مكان في المكان الذي أو يأمن فيه المشرك الكافر يأمن من شر قريش ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمن من أذاهم حتى جاءت ابنة الصبية فأزالت الأذى عن ظهره ومع ذلك صبر وصاب ولم يخرج من مكة إلا بعد أن أذن الله له هاجر قومه ولكنه هو لم يهاجر حتى أذن له عليه الصلاة فكان عبد لله في الإقامة وعبد لله في الهجرة عليه الصلاة والسلام المهم أن الصبر درجة عظيمة يمتدف الله الصابري ويبين أنه يوفى الصابرون أجنهم بأل إحسان. وهو درجة عالية لا تنال إلا بأمر يصبر عليه لا تظن الصبر درجة بسيطة لا بد من شيء تصبر عليه ولهذا على أهل العلم من المسؤولية التي يجب أن يصبر على عدى الناس فيها ما ليس على غيره كل من حمله الله علما فإن تحميله ذلك العلم عهد وميثاق بينه وبين ربه أن يبلغه إلى الناس وأن يدعو به الناس قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أموتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه بماذا أخذ؟ هل أحد منكم أنتم الآن أعطاك الله الكتاب هل أحد منكم شعر بأن الله أخذ عليه العهد والميثاق؟ ها؟ لا. لكن تعليم الله لكم هو عهد وميثاق. اختصكم الله بالعلم من بين سائر الجهلاء. هذا هو العهد والميثاق. يعني ما هو مباعة حسية يشهدها الناس في المساجد. أو في في الفلوات، ولكنه نعمة ينعم الله بها على الإنسان. فمتى أنعم الله بالعلم على الإنسان؟ فهذا هو العهد والميثاق الذي أخذه الله. ولو أن طلبة العلم الآن الموجودين بثوا شيئا من علمهم، ليس كل علمهم، لوجدت العلم منتشرا بين الناس كثيرا. ولكن أكثر الناس أكثر طلبة العلم أو كثير من طلبة العلم نسخ الكتب أنفع للناس منهم لأن علمهم لا يتجاوز صدورهم بل إنهم قد, قد, قد يُعَنُون أحياناً بأفعالهم وأقوالهم عن جهلهم وكأنه لا علم لهم لا علم عندهم من التقصير في العبادة والتقصير في المعاملة وسوء الخلق وعدم القيام بحقوق الناس فتجد طالب العلم تجد معاملة الجاهل العام خيرا منه فهل نقول إن هذا ذرة صبر نعم لا ما صبر لأنه لو صبر لأن متى ينال الصبر أن يبث العلم حتى يوذى أن يبث العلم حتى يوذى فيه ولو تأملتم الآن لرأيتم أكثر الناس علماً وإمامة في الدين هم الذين اشتد أداء الناس لهم الإمام أحمد رحمه الله ماذا فعل به يجر بالبغلة في الأسواق ويضرب بالسيار حتى يفيق إمام أهل السنة حتى يفيق ومع ذلك لم تثني هذه الأذية وعزمة على أن يقول الحق لم يطلب منه شيء كثير طلب منها نقول يقول القرآن مخلوق بس ومع ذلك أبا قال القرآن منزل غير مخلوق كما قال السحرة لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا الإمام أحمد قال لا, لا أبال والأمت في الجهاد في نش في في في العقيدة السليمة لو أن الإمام أحمد رحمه الله قال ولو بالتأويل إن القرآن مخلوق لظل أمم ظل أمى لكنه كما قال بعض العلماء نصر الله به الإسلام يوم المحن كما نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة شيخ السامي من تيمية ما الذي حصله أوذي هبس عدة مرات مات في السجن مات في السجن كان يكتب وهو في السجن ينشر العنف في السجن فمنعوا عنه الدوات والقرطاس، فجعل يكتب العلم على جدران السجن يكتب ما يرتاح الله عليه وذكر عن نفسه أن الله فتح عليه علما عظيما لأنه انقطع إلى الله عز وجل يأتي إليه أصحابه ويأخذون ما كتبه ماذا فعل أعداه؟ منعوا أصحابه عنه لا على هذا الرجل تأخذون علمه ومع ذلك صبر وانقطع إلى تلاوة القرآن وكان معه أخوه يدارسه القرآن حتى ختم قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ففاضت نفسه رحمه الله الله أكبر ختام حسن نسأل الله أيها حقنا وإياكم وإياه بالصالحين المهم أن الصبر درجة عالية وأنتم بما من الله عليكم من العلم والحمد لله وفضلكم به على كثير من عباده المؤمنين يجب عليكم أن تبثوا العلم وأن تصبروا على الأذى فلذلك نقول الصبر ثلاث أنواع صبر على طاعة الله وصبر صبر عن محارم الله وصبر صبر على أقدار الله المؤلم فأي الأنواع أفضل أفضلها الصبر على طاعة الله ثم الصبر عن معصية الله ثم الصبر على أقدار الله هذا من حيث الأصل من حيث الأصل. لكن قد يعاني الإنسان من الصبر على الأقدار أكثر مما يعاني من الصبر على الأوامر في من هذه الناحية من حيث المشقة، وقد يعاني من الصبر عن محارم الله أكثر مما يعاني على من الصبر على إيش على طاعة الله، فيكون من هذه الناحية أ أكثر أجرًا بسبب المشقة. أعرفتم؟ لكن من حيث هي هي الأقسام من حيث هي هي أفضلها بلا شك الصبر على طاعة الله. لأن الصبر على طاعة الله جامع بين أمرين بين حمل النفس الباطن على هذا العمل وبين حمل الجسد الظاهر على هذا العمل لأن الطاعة فعل فعل والفعل يحتاج أولا عزما وثانيا فعلا فعلا ففيه أمران لكن الصبر المعصية فيه عمل باطن فقط وهو حبس النفس عن الفعل ما فيه تعبدني لا فيه لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود ولا بذل مال ولا شيء كف فقط ففيه معاناة باطنة فقط ولهذا صار أقل درجة الصبر على الأقدار ما فيه لا هذا ولا هذا لأنه ليس باختياره، وصيب الإنسان بحادث، انكسرت أو يده هل هو باختياره؟ هذا ما ما ما ليس باختياره، فهو فهو إنما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم ما في، ولهذا صار أقل درجة من القسمين أولين. لأن القسمين الأولين من, أفعال من فعل الإنسان واختيارين طيب الصابرين والصادقين الصدق هو مطابق المطابقة للواقع المطابقة للواقع تسمى صدقا فالصادق هو الذي يكون خبره مطابقا للواقع والكاذب حلاف ذلك طيب. الصدق يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون مع الله ويكون مع عباد الله كما الأقسام أربعة يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون مع الله ويكون مع عباد الله أما الصدق بالقول فهو مطابقة القول الواقع فإذا قال لك جاء زيد وكان قد جاء فهو فهو مطابق للواقع يكون صدقا والصدق من صفات المؤمنين والكذب من صفات المنافقين وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق وقال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحدى الصدق حتى يكتب عند الله صديق والصديقية ليس مرتبة جنية بل هي التي تلي مرتبة النبيين ولهذا كانت الصديقية في المرتبة الثانية من الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالح. طيب هذا الصدق القول صدق الفعل أن يكون مطابقا للقلب هذا الصدق الفعل أن يكون مطابقا للقول فالقلب للقلب فرجل يظهر لك الموادة وقلبه يبغضك هذا صادق. رجل يظهر أنه مؤمن ويصلي ويتصدق ويحضر مجالس العلم لكن قلبه منطون على الكفر، الحمد لله. هذا صادق؟ لا، هذا كاذب كذبا فعليا أظهر خلاف لا لا لا. ما يبطن. طيب. المثالان الآن واحد مع عباده وواحد مع الله. فالمنافق. كاذب مع الله، والذي يظهر في التودد وهو يكرهك هذا كاذب مع الناس لم استقم معه. طيب إذن الصادقون الصادقين في قول الصادقين يشمل يشمل هذا وهذا الصدق في القول والفعل مع الله ومع عباد الله، وقد أمر الله عز وجل بالصدق. في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين والنبي صلى الله عليه حس عليه حثا عظيما يطلق عليه علماء النحو إيش الإغراء الإغراء وهو الطلب بحث وإزعاج قال عليكم بالصدق وعاقبة الصادقين لا تخفى عليك. ولو لم يكن منها إلا ذلك المثال الفذ فيما نعلم الذي جرى من كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أميه ومرار بن ربن حيث تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة راجعا المنافقون، السطحيون، يعتذرون إلى رسول صلى الله عليه وسلم، فيعتذرون، لأنه صلوات الله وسلم عليه لا أعلم الغيب، ولا ولا يأخذ الناس إلا بالظاهر، يعتذرون ويصفون لهم وولون، ويظنون أنهم كسبوا، يظنون أنهم الأذكياء. الذين جمعوا بين تهديئة النبي عليه الصلاة والسلام وتهديئة الكفاء فصاروا إخوان للمسلمين في الظاهر وإخوان للكافرين في الباطل إذا قال الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى ما قالوا إن كفرنا قالوا إن معكم يعني كفر زيادة يعني إنهم كافرون و... ويعينون الكفاء طيب أما كعب النار رضي الله عنه فكان قد أوتي جدناً وخصومة وجيدا في ذلك لكنه أمام من؟ ليس أمام بشر يستطيع أن يتخلص منه بحيلة لكنه بين يدي علام الغيوب عز وجل الذي لو كذب اليوم لفضحه غدا كما وقع في المنافقين قال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعدق عنهم إنهم رذل وما واهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون اتات تريدون أشد من هذا الذم وأشد من هذا العقاب إنهم رذل هذا الذم والتقبيح العقاب وما واهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون لكنه رضي الله عنه قال لن أتخلص بحيلة اللون فيفرح وبعذر فيفرحني الله عز وجل غدا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحق بالصدق بالصدق فجاء التوقيع من الله عز وجل لامتحان هؤلاء الثلاث حجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بحجرهم وبعد أن مضى أربعين ليلة أو أربعون ليلة، بعد أن مضى أربعون ليلة أمرهم أن يعتزلوا النساء، حتى قال ك كعب رضي الله عنه، لما جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أهله، قال أطلقها؟ قال لا، لكن اعتزليه، فهل قالوا الله هذه زوجتي؟ من أنام عنده الليلة أو قال انحقي بأهلك انحقي بأهلك قال سمعا وطاعة سمعا وطاعة فصبروا هذا الصبر العظيم أولا على الصدق وثانيا على هذا الهجر الذي يقول كعب رضي الله عنه كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام عمده الله أكبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خذوا وأعظم الناس بشاشة وأحسن الناس ردا يسلم عليك كعب ولا يدريها الرد السلام أم ويسلم على أبي قتادة ابن عمه وهو أحب الناس إليه يسلم عليه ولا يرد عليه أبو قتادة مع أنك لو جئت اليوم في عصبية نعم هل يترك ابن عمه لمثل هذه الأمور أبدا والعلم عند الله ما يترك لكن أبو قتاده رضي الله عنه سلم عليه كعب ويقول ما ما يردى ليس يقول فقلت له أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله فقال بعد أن سكت هنيها قال الله أعلم الله أعلم ما أتى بخطاب ما قال نعم ولا لا قال الله أعلم والعلم عند الله أن, أن أبا اقتاده ما أرد بذلك جواب كاب إنما أرد الخبر أن الله سبحانه وتعالى أعلم من كل أحد ولكن بعد هذا الصبر العظيم النتيجة النتيجة نزول آيات تتلى في شأنهم إلى يوم القيامة لن ينسى ذكرهم أبدا يمكن ينسى من هو أفضل منهم من الصحابة ولكن هؤلاء لا ينسى الجزاء العظيم على هذا الصبر وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني وتاب على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم منفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ثم أمر المؤمنين بمثله بأن يكونوا مثله فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والمهم أن الصدق خلق عظيم عالم رفيع لا يناله إلا من وفق حتى يكون في الدرجة الثانية ممن أنعم الله عليه لا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستافرين بالاسحار. شهد الله وأنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في وصف الذين اتقوا عند ربهم والذين لهم جنات من تجري من تحت أنهار خالدين فيها, خالدين فيها وأزواج مطهرة ولضغان من الله والله بصرهم بالعباد منه؟ طيب، إنما كمن لا يعج. قال الله تعالى الصابرين. في أوصاء في تقيية أوصافهم الصابرين، وسبق الكلام على الصبر. معناه لغة وشرعا، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلم ثم قال والقانتين القانتين اسم فاعل من القنوط ونعم الصادقين وسبق الكلام أيضا الصدق الصدق وبينا أنه, أنه صدق في المقال والفعال والعقيدة وبينا أنه صدق مع الله وصدق مع عباد الله طيب ثم قال والقانتين هذا إذن مصفاتهم القنوت والقنوت يطلق على عدة معان وأنسبها لهذه الآية أن المراد بالقنوت دوام الطاعة مع الخشوع والخضوع لله عز وجل بحيث يكون الإنسان مديما لضاعة الله مقبلا على الله سبحانه وتعالى في طاعته قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وقوموا الله قانتين أي خاشعين ولهذا لما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام فقانت إذن المديم لطاعة الله مع خشوع القلب وحضوره والتزامه بالإقبال على الله عز وجل والمنفقين المنفقين من أنفق أي بذل النفقة والنفقة هي إخراج المال وأطلق الله سبحانه وتعالى هنا الإنفاق والمبين لكنه سبحانه وتعالى ذكر في آيات أخرى الميزان للإنفاق وذكر ما ينفق عليه أو ما ينفق له فقال تعالى واللذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترؤ وكان بين ذلك قوام فقال سبحانه وتعالى ولا تجعل يداك مغرولة إلى عنق ولا تبصدها كل البصث فهذا هو الميزان في الإنفاق أن لا يكون الإنسان مقترا ولا مسرف وإذا جعلنا هذا هو الميزان صار هذا الميزان يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والبلدان فقد يكون الإنفاق إسرافاً بالنسبة للشخص، وليس بإسراف بالنسبة لآخر فإنفاق الغني فإنفاق الفقير ليس كإنفاق الغني ولهذا قال الله تعالى لينفق دسعة ساعت من ساتف ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله وإنفاق المتوسط بينهم كذلك أيضا يختلف باختلاف الزمان فقد يكون الزمان زمان رخاء عام في هذا المجتمع فيكون الإسراف في مجتمع دونه في الرخاء غير إسراف في حق هذا المجتمع ويختلف كذلك باختلاف الأزمان ففي بعض الأحيان تكون الأموال كثيرة متوفرة فيكون الإنفاق الكثير فيها غير إسراف وأحيانا يكون الأمر بالعكس على كل حال أطلق الله هنا في العالية الإنفاق وذكر ميزانه في عدة آيات منها في سورة الإسراء والذين إذا أنفقوا في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك آل قواما أما من الذي ينفق فيه أو ينفق له قال الله سبحانه وتعالى يسألونك ما لا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبالسبيل فجهات الصرف كل جهة محتاجة أو يحتاج المسلمون إليها إما أن تكون هي محتاجة وإما أن يكون المسلمون محتاجين إليها. فالإنفاق في سبيل الله لحاجة من؟ لحاجة المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله لأن في الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله عز وجل وحفظ شريعته والإنفاق على الفقير لحاجة من؟ لحاجة الفقير ليس لحاجة المسلمين بل هي لحاجة الفقير فأنت ترى دائما الإنفاق إما لدفع حاجة محتاج وإما لدفع حاجة المسلمين عموما يعني في المصالح العامة المهم أن هؤلاء منفقون هؤلاء الذين هم من أهل الجنة منفقون لكن انفاقهم منضبط بضوابط شرعية والمستغفرين في الأسحاء المستغفرين السائلين لمغفرة الله والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه مأخوذة من الغفر وهو الستر بوقاية ومنه المغفر الذي يجعل الرأس الذي يجعله على الرأس عند الحرب فإنه جامع بين الستر والوقاية أي سنوى المغفر وقوله بالأسحار ألب هنا للظرفية أي فيها والاسحار جمعوا سحر وهو آخر الليل أي يسألون المغفرة في هذا الوقت من الزمن في آخر الليل لماذا أولا لأنه وقت نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني له من يسألوني فأعطيه من يستغفروني فأغفر له والثاني أنه وقت فراغهم من التهجد من العمل والإنسان مطلوب منه إذا فرغ من العبادة أن يستغفر الله ولهذا يشرع لنا أن نستغفر الله تعالى ثلاثا بعد الصلاة وأمر الله سبحانه وتعالى أن نستغفر في الحج متى؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم كذلك أيضا في آخر الليل بعد التهجد يسأل الله, سبحانه يسأل الله المتهجد يسأل الله المتهجد مغفرة وهذا أي سؤال المغفرة بعد الانتهاء من العبادة فيه كمال الذل لله عز وجل وأن الإنسان لا يعجب بعمله بل يخشى من التقصير فيه فلهذا يستغفر عما يكون منه من نقصان وتقصير في هذه العبادة ثم قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقفل لا إله إلا الله العزيز الحكيم شهد الله الشهادة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بانفراده بالألوهية كشهادته لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أنزل عليه الكتاب فهنا قال شهد الله أنه لا إله إلاه وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم والملائكة يشهدون وهنا قال شهد الله أنه لا إله إلاه والملائكة فشهادته لنفس إبلي وحدانية وشهادته لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة هو الملائكة والشهادة كما قلت قولية كما في هذه الآية وكما في آية النساء لكن لا يشرب ما زل عليك وفعلية, وفعلية وهو, ما وهو أي الشهادة ما يظهره الله سبحانه وتعالى من آياته فإنما يظهره من آياته شهادة له بالوحدانية كل الكائنات تشهد لله عز وجل بالوحدانية إما بلسان المقال وإما بلسان الحال كذلك تعيده النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وجعل عاقبة له الشهادة الله بأنه رسول الله حقا فشهادة الله لنفسه بوحدنية أقول إنها تكون بالقول وتكون بالفعل في الآية الكريمة شهادة بالقول ولا بالفعل بالقول شهد الله يعني أخبر عن نفسه بأنه يشهد أنه لا إله إلاه سبحانه وتعالى لا إله إلاه ما نظرت علينا هذه كثيرة ويجب على كل مسلم أن يعرف معناها وأن يعرف مكفضاها أيضا معناها أنه لا معبود حق إلا الله هذا معناها كل ما عبد من دون الله فهو باطل وإن سمي إلها فإن ألوهيته مجرد تسمية لكن ولا سحق الألوهية وإن كان هؤلاء عبدوه واتخذوه إلها لكن هو نفسه أي المعبود من دون الله ليس بإله قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بيام السلطان وليس المسميات وكيف تكون المسميات مطابقة للواقع وهي آلهة باطلة هذا لا يمكن إذن لا إله أي لا معبود حق إلا الله وأما المعبود باطل فهو موجود كما سمى الله تعالى الأصنام آلهة في قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون وقال فما أعلنت عنهم آياتهم التي يدعون من دون الله لما جاءهم ربي وقال إنكم ما تعبون من دون الله حسب جهنم والأيات في هذا كثيرة وقال فلا تدعم عن الله إلها آخر فتكون من المعدبين ولا تدعم عن الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء إنها لكل وجه كل هذه المعبودات تسمى آلهة لكن هل هي هل هذا الاسم مطابق للواقع ها لا فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل ويلزم من كونه المعبود أن يكون هو الرب كما يلزم من كونه الرب أن يعبد وحده فتوحيده بالألوهية متضمن لتوحيده بالربوهية ولهذا بنى الله توحيد الألوهية على توحيد الربوهية في قوله يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل وقوله أنه لا إله إلاهم والملائكة معطوف على ها اسم الجلالة على الله يعني وشهدت الملائكة أنه لا إله إلا الله والثالث وأولو العلم أصحاب العلم الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى العلم يشهدون أيضا بأنه لا إله إلا الله ولا أحد أشد يقينا وأقوى إيمانا من أهل العلم ولهذا كانوا هم أهل الخشية كما قال تعالى إنما يحشى الله من عباده العلماء طيب والمراد بإئل العلم هنا ليس هو العلم الدنيوي أو علم طبائع الأشياء أو علم الأشياء أسرى الكون بل المراد بالعلم العلم بالله عز وجل والعلم بالله الذين عرفوا الله عز وجل بآياته الكونية والشرعية هم الذين شهدوا له الوحدانية قائما بالقسط قائما حال من الله يعني حال كونه قائما بالقسط أي بالعدل بالعدل في أحكامه التكليفية والعدل في أحكامه القضائية والجزاءية، فهو عدل في أحكام التكليفية، ليس في أحكام الله تعالى التكليفية جو كلها عدل، بل إنها مع كونها عدلاً تتضمن الفضل والعفو والإحسان، ولهذا قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عز وجل أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون ولا نكله نفسا إلا وسعه وهذا ليس هذا أم هذا أمر زائد على العدل لأنهم يتضمن للعفو والتسامح كذلك في في الجزاء عدل في تزاع لا يظلم أحدا أبدا بل هو ذو فضل في جزائه أيضا فإنه يجز الحسنة بعاش أمثالها إلى سب ضعف إلى أضعاف كثيرة هو بمثلها أو يعفو بمثله أو يعفو إلا من كان كافرا لساهل العفو فلا يرفعه طيب إذا قائم بالقسط في أحكامه التكلفية وفي قضائه كذلك القائم هو قائم بالقسط بالفصل بين عباده بالفصل بين عباده فإن الله سبحانه وتعالى يقضي للمظلوم من من الظالم إما بإجابة دعوة المظلوم اندعى على ظالمه في الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاده بن جبل وقد باعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وإما لمجازات للأخذ منه من حسناة يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من تعدون المفلس فيكم قالوا ملا دره ما عنده ولا متاع أو قالوا ولا دناء قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبا فيأتي وقد ضرم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه وطرح في النار فلا بد لا بد من العدل بين العباد ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الحقوق التي بين العباد من الدوام الذي لا يترك الله منه شيئا فلا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم طيب فإن قال قائل أليس الناس يصابون من من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فالجواب بلى فإن قالوا ألا يكون هذا ظلما فالجواب كلا ليس بظلم لأن هذا بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليريقهم بعض الذي عملوا لعلهم مرجوه إذا فهذه المصائب فضل لأن المقصود بها تعطيب الخلق وردعهم حتى يرجع الله زوجته فليس هذا من باب الظلم في شيء بل هو من باب الجزاء في العمل لغاية حميدة وهي رجوع الناس عن, عن ظلمه، وقد قال الله تعالى ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما تدرث على ظهياء من داب ولكن يأخذرهم إلى عجل المسمى ماذا علينا الفرق بين القسط والإقصاد وقلنا إن قصد بمعنى لا قصط بمعنى جار، وأقصط بمعنى عدل بمعنى عدل، وهناك قائما بالقص، لأن القص نفسه هو العدل لكن قصد الفعل بمعنى جار، وأقصط بمعنى عدل يعني أحل القص، كما قال تعالى ونضع الموازين. القسط ليوم القيامة قائما بالقسط لا إله إلاه هذا حكم بعد الشهادة فشهد الله لنفسه بأن لا إله إلاه وحكم لنفسه أيضا بأن لا إله إلاه فاجتمع في كلامه عز وجل الشهادة والحكم فكان شاهدا لنفسه حاكما لها بالألوهية. فهذه الجملة لا إله حكم وتصديق لأن المعروف في المحاكمات والمرافعات أن تؤدي الشهادة أولا ثم يحكم فالله تعالى شهد أولا وأخبر بمن شهد معه وثانيا حكم فقال لا إله إلا هو، وسبق أن المتكلمين يفسرون هذه الجملة العظيمة بأن المراد بها إيش؟ القادر على الاختراع ففسروها بما يقر به المشرقون ولم يكونوا موحدين فالمشرقون يقرون بأن الله هو القادر على كل شيء وأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبل الأمر ومع ذلك فهل هم موحدون لا بل هم مشركون قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله وتعجب أن يكون هؤلاء المشركون أفهم من هؤلاء المتكلمين بمعنى لا إله إلا الله هؤلاء المتكلمون كثير من المتأخيرين أيضا إذا قرأت كتبهم وجدت كلامهم في الألوهية يدور على تحقيق الربوبية فقط وهذا نقص عظيم الربوبية يقير بها المشرفون ولم يجعلهم الرسول عليه الصلاة والموحدين ولم يجعل إقرارهم هذا مفرجا لهم من الكفر ولا عاصما لدمائهم وأموالهم ولا منجيا لهم من النار بل قاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم وسبع نساء وذرياتهم وهم يقولون ربنا الله. وإذا سئل من خلق السماء والأرض قالوا الله. وإذا سئل من خلقهم قالوا الله. وإذا سئل من يحيى وموسى قالوا الله. وإذا سئل من يدبر الأم قالوا الله. ومع ذلك لم ثأرهم هذا الإيمان. ما يكفي. الإقرار بأن الله خالق الكون ومدبره وإلهه وخالق خالق خالق الكون ومدبره ومصر لا يكفي في التوحيد أبدا ومن مات على ذلك دون أن يؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله فإنه لم يمتع التوحيد طيب وقول العزيز الحكيم العزيز أي ذو العزة والعزة تفسر بثلاثة معاني عزة القدر وعزه القهر وعزه الامتناع أما عزة القدر فمعناها أن الله تعالى ذو القدر العظيم والسيادة والشرف والعظمة إلى غير ذلك من معاني القدر والرفعة والثاني عزة الامتناع يعني أنه يمتنع أن يناله السوء ومن هذا قولهم في الأرض الشريدة الصلبة أرض عزاز يعني قوية وصلبة لا أن شيء طيب والثالث عزة القهر أي أنه الغالب لكل شيء ومنه قول تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني غالبني هذه الأنواع الثلاثة كاملة لله عز وجل من جميع الوجوه فهو ذو القدر العظيم وهو ذو الامتناع الذي يمتنع عليه النقص بوجه من الوجوه وهو الغالب الذي لا يغلبه شيء يقول الشاعر جاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب فالله عز وجل قالب لكل شيء أما الحكيم فإنه مأخوذ من الحكم ومن الإحكام فهو ذو الحكم وذو الإحكام أما الحكم فإنه ينقسم إلى كون وشر، والإحكام بمعنى الاتقان، والاتقان يستلزم الحكمة وهي وضع الأسياة في مواضعها تنقسم أيضا الحكمة إلى قسمي حكمة صورية بمعنى أنه أن الشيء على هذه الصورة موافق للحكمة وينشئنا قلنا بدل صورية لأن لا يفهم منها معنى فاسد حكمة حالية وحكمة غائية الحكمة الغائية الحالية ما عليه الشيء في الحال والحكمة الغائية ما ينتهي إليه الشيء كذلك أيضا تكون الحكمة في الأحكام الكونية وفي الأحكام الشرعية وعلى هذا فإذا ضرب الثنين بالنسبة للحكمة بلغت أربعا حكمة حالية في الحكم الكوني حكمة حالية في الحكم الشرعي حكمة غائية في الحكم الكوني وحكمة غائية في الحكم الشرعي Kädetään lailla. Kampun. Mitä? Mitä sinä sanot? Mitä sinä sanot? Mitä sinä sanot? هذه تنتهي. صح. هذه عارفة. هند. طيب. الحكيم إذن من الحكم والإحكام. والحكم ذكرنا أنه كوني وشرع. وبما أن هذا الأمر أو أن هذا التقسيم قد مر علينا، لم يبقى الآن إلا أن نتذكره. فناسي او نطلب مثالا للحكم الكوني, الكوني. نعم ايه فيها ذاك الحكم الكوني <تصفيق> <هنا. أحمد. تصفيق> <لا. حكم. نعم. تصفيق> Ina. خلن أنظر الأرض حتى يدان لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. طيب الشاعي ونفي المهاجرات. إيه لما ذكر حكم المهاجرات وما يتعلق بهن قال: "ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم من حكيم". طيب ذكرنا. أن الحكم الشرعي فيه حكمة حالية وحكمة غاية. نعم. حكمة حالية وحكمة غاية. نعم. مثل الصلاة. <تصفيق> الحكمة الحالية هي الرضوع. يعني كونها على هذا السبب المعين. نعم. الحكمة الغاية هي الاعتداء الموضع. يعني ما ترتب عليها من آثار الحميدة و... و... والثواب الجزيل كذا طيب في الأمور الكونية يصل حكمة الحالية. ها؟ ما سمع يقول المطر نزوله على هذا الورش قطرات لا تؤثر على الناس ولا على موشيهم ولا على بنائهم ومن علو المنفوق تشمل المرتفع في الأرض والنازل هذه حكمة حالية حكمة الغائية ما ينتج عن هذا المطر من المصالح العظيمة فهي حكمة غائبة فالحاصل أن الله حكيم بهذا الهجوم. يقول العزيز الحكيم الجمع بينهما له فائدة إن شاء الله تذكر في الفوائد نأخذ الفوائد كما يلح علينا الأخ طيب قال الله تعالى قل أمنبئكم بخير من ذلك إلى آخرين من فوائد هذه الآية أهمية هذا النبع أهمية هذا النبع وذلك من وجهي هما تصديره بقول، والثاني اعتيانه بصيغة الاستفهام الدالة على إيش التشريق. طيب، أما الأول فقد قلنا إن كل شيء يصدره الله بقول، فهو أمر بتبليغه على وجه الخصوص وهذا يدل على العناية به وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للأمة ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد يؤمر وينهى لقول الله تعالى قل أأنبئه وليس له حق في الربوبية أبدا فهو لا يحيي ولا يميت ولا يرزو